فهد بن سعيد تعرفون الفنان التائه بس الله عز وجل يغفر له مات الله يرحمه فهد بن سعيد في يوم من الايام كانت عنده حفله في المنطقه الشرقيه وفي حر الشرقيه في حر الشرقيه والرطوبه يقول طالعين وموعدين بياع بيشترون مخدرات منه يقول انا معي 2500 وخويي معها 1500 وطالبين من البيّاع كميّة بقدّروا فلوشنا وعشان عندنا حفلة يقول وصلنا عند الإشارة يقول شفت منظر بكّاني لاحظ رايح يجيبه خدّرات يقول شفت عجوز في الشمس في الحر ما عليها الله يكره لكم العاد حافية معها فاتورة كهرب تشهد عند الإشارات يقول ناداها نزد الكريشة و أعطاه الالفين و الخمس و قلت خويه هات الالف و الخمس خويه قال لا يا ولد موعدين الرجال ترجع خذ الالف و الخمس و أعطاه العجوز قال يرجع الشيك رايح بيحي حفلة رايح يشتري مخدرات و موعد البيع و البيع يتصل يلا وينكم قا نختريكم ما تحمل هذا المنظر فلا تتعجب أن يوفق التوبة شوف اذا كانت المعصيه نابعه من خبث النفس فهذا عاده لا يوفق الى توبه ولا الى حسن خاتمه واحد درب حليم جميل اتي تصور بيت من اجل ان يزني بامراه قبيحه كبيره في السن فهذا دفع الى المعصيه الحاجه عن الخبث خبث لا ما يوفق التوبه ولا الى حسن خاتمه لكن واحد دخل أمه مستشفى أهلي وقال لازم عملية وجب ألف وخمس طقباء بابين ثلاثة ما حد استقبله فاضطر أنه يكسر دريشة وياخذ ألف وخمسمائة عشان ينقذ أمه دفعها للمأسيا خمت ولا حاجة والله هذا يوفق التوبة والحسن خاتم لذلك فاتف بن سعيد وفق إلى توبة وكان في احد اللقاءات الشيخ سعد برق احنا على الهواء مباشره اتصل هو في نبض الشباب برنامج على القناه الرياضيه السعوديه فقال له الشيخ سعد احنا على الهواء وكنت مع الشيخ اللي طور الشيخ غادر جبار قال له يا فادي بن سعيد رد على الناس الناس يطلعون اشاعات لان كانت الشركات تجي تعطيه شيكات على بياض على انه يرجع يغني رفض قال طيب لا تغني عطنا لحن جديد رفض قالوا يا أخي مرسد شبح وفلة وشيك بس اسمح لنا ان ناخد حقوق عشر التفكي القديمة رفض طيب والمقابل وش هو فراش مدرسة انا اتعب والله اتعب, أتعب. والسيارة هنا فيه واحد ذمني والبيت اللي هزاكل فيه مو بيت غرفتين واحده ينام فيها واحده حطه مطبخ طق عليه واحد الشباب في البيت وينادي يابو يا خالد يابو يا خالد رد عليه بعدين قال تكفى الله رحمه ذيك لا تحرجني والله ما في مكان اقل لطق فيه والله ما في مكان اقل لطق فيه مات وحيد الجزيرة فاد بن سعيد الله رحمه هو يتوضل صلاة الظهر مؤذن يتوضى بروح يدن بعد ما توضى كامل سقط ميت لكن والله في شوارع القصيم كلها انها مثل السيل الهائج من الناس موعدنا يوم الجناز والله ان العالم صلو في الشوارع والناس فوق الخزانات يصورون ما شهدت القصيم جنازه لا العالم ولا العابد ولا التاجر انت جنازه قداب سعيد هنا ينفع الانسان الصدقه هنا ينفع الانسان تغيير هنا ينفع الانسان قباله على الله سبحانه وتعالى احنا تنفع التضحيه حتموت لو قبل الشيك لو غنى لو انفتت حيموت يومه موعود لكن الثبات الثبات الصبر Shabbabna, hath'i namaadish, mien min sslâf? Wala min s-sahabatini m-s-sallam, dhul iwa? Dholi s-sahabah wa s-s-salah, ya hafibih, hihna ghair, wujidda ghair. No, hath'a min alwaqa. Hath'a min s-salawand.